وَأَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَئِئٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 وَمَا كُنْتَ تَتَلُونَ من قَبْلِهِ مِنْ كِتَابِهِ وَلَا تَخُطَهُ بِيَمِينِكَ إِذَا الْلَّرْتَبَ الْمُبَاطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ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 Come on.